حصريا على موقع ديشي تيمه دوت كوم قالوا بيجيب في سيرتك وانا قلت مش شاغلني مش عيب تهد فيي لو بتفهم في الرجوله كنت تيجي وتعاتبني هي هي هي جيزو المايسترو انا اقدع راجل في جندك تحتاجني لازم اجيلك اما انت بتتنفي محتاج تشد حيلك I في اي event. انا loaded على you, baby. We're not making any demands. We're not in this for بتحلمي الناس تشوفك معايا اسمي بكل المواقع أما انت يا صفر واقع أنا اسمي نسمع عنده ومحدش حدش علك سامع خاف على نفسك وشكلك عمل كتير بتجهل احزر تلعب معايا لو جيت قدامي ما معروف انا برضو حاملة أنا اسمي وحده دولة اللي جاهولة جرغوا اخر محاولة وانا نفسي في مرة لاقي واحد عن عشرة باقي واللي بقت عليهم اتفقوا مع ادائي انا نفسي يا صاحب توقي وانا في صفي مش عاوز حاجة منك انا عندي الخير يكفي تحتاجني لازم اجيلك اما انت في التنفيذ محتاجتيش حيلك عامل المجال والنبي والملعب نا ملعبي مسيطر في اي حتة انا حمل على توكابي